الدرس الثاني في معرض الكتب واحد استمع إلى العبارات ثم قرأها وتأمل معانيها واكتبها في دفترك مؤلف الكتب معرض الكتب الكتب العلمية الحكايات الكتب الدينية الكتب الشعرية بائع الكتب دار النشر